بسم الله الرحمن الرحيم فلم نشرح لك صدرك فمضاد عنك الذي أنقب ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسل مسرا فإذا فرغت فانصب فإلى رب جفران